يقول السائل ما حكم من سهى في سجود السهو حكم من سهى في سجود السهو العلماء يقولون بأنه إذا سهوت عن أي شيء في الصلاة فإنما هما سجدتان فقط يعني لو أنه في الركعة الأولى سهى عن الركوع وسجد هذه الركعة الغية فيأتي بركعة أخرى فيعتبر هذه الرقعة الماضية ملغاء وفي الرقعة التي سيأتي بها نسي فيها السجود هذه الرقعة ملغاء لكن لكل هذا سجدتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو لكل سهو سجدتان هذه مسألة هم أنه صلى ونسي السهو أصلا ونسي السهو أصلا متى يذكر السهو أولا فرق بين السهو إذا كان قبل التسليم أو بعد التسليم فإذا كان السهو مما يكون قبل التسليم أي أنه ترك أي شيئا في الصلاة كأنه ترك التشهد مثلا كما في حديث أبي مجلس في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة ترك التشهد الأوسط وقام فأقام الصحابة ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم فلو كان التسليم محله قبل السلام نقل ابن تيمية الإجماع على أن هذه هذه الصلاة هذه الصلاة كلها باطلة وعليه أن يعيد أن يعيد تلك الصلاة يعني لو نسيها أصلاً نسي سجود السهو يعني ذهب للبيت وأكل وشرب وبعد كده إيه؟ نسي هذا نسي أنه كان عليه سجتي السهو قال هذا عليه لي أن يعيد الصلاة لأنه خرج من الصلاة والصلاة وإيه والصلاة ناقصة فهم أما إذا كانت السجود بعد التسليم بعد التسليم فمتى يسجد لو أنه نسي؟ الإمام مالك يقول النسيان يسجد بالعرف الوقت يكون بالعرف يعني متى يسجد بعد الساعة ولا الثلاثة ولا فالإمام مالك يقول إنما هو بعرف الناس فإذا تأخر في أعرف الناس يسمونه تأخيرا عليه أن يعيد الصلاة واضح هذا وإذا لم يكن في عرف الناس تأخيرا فيسجد لسجود الساب لكن أنت لا يخفاك أن هذا يحتاج لنص لأن الناس يختلفون في هذا ممكن يقول هذا تأخير وآخر يقول لا هذا ليس بتأخير مفهوم هذا أبو محمد ابن حازم يقول وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو متى تذكر, متى؟ متى تذكر؟ واضح وإذا انتقض وضوءه قبل أن يسجد للسهو فعليه أن يعيد الصلاة لما لأن الصلاة أيضا إيه إما أن حدث فيها زيادة وإما أن حدث فيها نقصان وسجود السهو يضبط ذلك فإذا انتقض وضوءه عليه أن يعيد الصلاة أما إذا لم ينتقد وضوءه فأيما وقت تذكر عليه أن يزجد سريتي السهو وهذا هو أفضل الأقوال لما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في وقت ووقت وإنما قال لكل سهو سجدتان واضح؟ نعم. تسجد أنت للسهوة هو, هو بلغه وأخبره أكملت صلاتك أنت تصلي لنفسك يقول السائل هل يجوز الوقوف إذا دخلت المسجد وقت الأذان فقد سمعنا أن الشيطان يتلبس بالمر في ذلك الوقت حيث أنه فر من رجل من إيه من رجل آخر إذا دخل الرجل المسجد والإمام يؤذن فعليه أن يستقبل القبلة ويصلي ركعتين إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وهذا كلام إيه؟ عام ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام عند الأذان أو عند غير أذان. كيف يعود من فاته شيء من صلاة الجنازة إذا دخلت ووجدت أن الإمام في صلاة الجنازة يصلي فصلي معه وما فاتك فأتم يعني لو كانت في تكبير الأخيرة كبر وتكون الأولى لك ثم بعد ذلك ايه؟ أكمل حتى ولو أخذ الميت وذهبوا به لأن صلاة الجنازة دعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلام عام قال إذا اتى احدكم المسجد ف ياتي عليه السكينه والوقار فما فاتكم ف فما ادركتم فصلوا ما فاتكم ف فاتم وهذا كلام ايضا ايه وهذا كلام ايضا عام في ذلك حكما أتى نعم نعم امم يسجد سجدتي للسام حكما أتى صلاة الجنازة متأخرا يكمل وهل له وهل يجوز له أن يخالف الإمام أن يخالف الإمام التكبير يعني مش هو إن جاء الجنازة متأخرا له أن يكمل على ما ذكرنا ويقول وهل يجوز له أن يخالف الإمام التكبير ما معنى ماذا تريد ويذكر ما يذكر على حاله على الحال الذي هو فيها يعني إذا جاء الإمام مثلا يدعو للميت في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة مثلا أو في الثالثة والربعة ويدعو للميت وأنت في التكبيرة الأولى تقرأ ليه تقرأ الفاتحة هذه التكبيرة الأولى لك هل, هل يجوز صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في يوم الجمعة راجع المحاضرة محاضرة شرح المنظار في الأخطاء الشائعة لكثير من الناس للشيخ صالحة للشيخ المحاضرة الأخيرة بالأمس شرحتها في المنين وقد فصلت طويلا في هذه المسألة على مسألة الأذان الأول والأذان الثاني وهذه المسألة فصلت فيها فيما لا يدع لأحد فيها مقال ولكن هذه بدعة هذه بدعة ومن أراد أن يقتدي بعثمان رضي الله عنه فإنما يقتدي بعثمان في نفس الحالة التي كان عليها عثمان فإن عثمان رضي الله عنه إنما فعل هذا لو كنا بأن عثمان هو الذي فعلها لأن احنا ذكرنا بالأمس بأن الزهري وعطاء ابن أبي رباح والصرخسي يقولوا جميعا بإيه والتحاوي يقولوا بأن الناس هم الذين فعلوا ليس ليس عثمان قد فصلنا فيها بالأمس طويلا والراجح فيها أن هذه محدثة كما قال ابن عمر والحسن البصري والزهري وعطاء وغيره. فمن أراد أن يقتدي بعثمان رضي الله عنه فإنما يكون بالحالة التي فعله عثمان لأن عثمان لو كنا بأنه هو الذي فعلها لأن الناس قد كسروا فلهذه العلة أراد أن ينبههم أما هذه العلة منتفية عندنا فالناس عندهم الساعات وعندهم الرضاوي وعندهم الأذان واضح فكل هذه العلة كل هذه الأمور تنفي العلة بأن الناس لا يستطيعوا أن يعرفوا الوقت لا الناس يعرفون الآن إذا تستطيع أن تقضي بعثمان كما قال الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة وقد ذكرنا هذا أيضا بالأمس قال ثمن قال بكل الأذان بكل الأذانين فهو مخالف لعثمان ومخالف للنبيه السلام ومخالف للصحابة جميعا وهو أحدث شيء لم يفعله أحد قبل لأن عثمان رضي الله عنه ما فعل أيه لعل والحكم يدور حول العل وجودا وعدما فهل العل منتفع عندنا؟ الجواب نعم الناس عندهم الساعات وعندهم الرضاوي والسماعات في المساجد وفي الطرقات كثيرة جدا سهل جدا أن يعرف هذا جيدا مفهوم؟ فلو أنك أخذت هذا على إطلاقي فقد خلفت النبي وآي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وأنا ذكرت حوالي أكثر من أكثر من كام أكثر من لا لا دا حوالي الدخل دخلنا في حاجة وعشرين عالم من من السلف والخلف في هذه المسألة وأنا ما أكملت كان في أكثر من 30 في هذه المسألة لكن الشاهد هنا أن من أراد القداء بعثمان فإنما يفعله في الحالة التي في مثل عثمان رضي الله عنه وإلا فخير الهدي هدية محمد لذلك إذا رفعوا الأزل الأول وقام الناس ليصلوا هذه أيضا إيه هذه البدعة وهذه البدعة متفق عليها بين الناس جميعا لأنك بذلك تجعل للجمعة سنة إيه سنة راتبة واضح هذا الكلام فحتى.. اذا كان الازان الاول لأن الناس بعد الازان الاولül يكوم 你 أيه يصلة اذا كان الازان الاول سيؤدي الى هذه البدعة واضح فما لم يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب فلا يتم ترك هذه البدعة الا بترك الازان الاول فصار ترك الأزان الاول ايه واجب لانه يؤدي الى هذه البدعة ال� وهي وهي الصلاةué الصلاة ركعتين بعد الازان مفهوم بيقول أيضا هل يجوز صلاة ركعتين بعد الأذان وخلاص رجع المحاضرة بالأمس هذه فصلنا فيها الممكن أغلب محاضرك كان فيها حكم السهو هو يصلي مع الإمام لم يذكر التشهد الأول عند مذهب الشافعى ابن حزم هو الراجح عليه أن يزج السجدين السهو لأن كل يصلي كل يصلي لنفسه إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم وعليهم فلكم و لا يقال بأن الإمام يحمل عنه الأركان والواجبات ثم يصيوعت البيت وال يحمل عنه الصلاة أيضا ليس عندنا كهنوت واضح فإنما يحمل هذا إيه يحمل هذا أيضا عنه. نعم يحمل هذا الاسم لا صلات صلات مصحيحة إذا كانوا إذا كانوا جهال بهذا نعم أزيكم الله خير السلام عليكم الله.